بسم اللہ الرحمن میں ابحیم بسم اللہ رحم رحیم سب بحال محفیص مواسی و محفل اب سب بحالی اللہ محفیص مواسی و محفل اب او حلین ام نولی متون ملت سارو یو حلزین امولی مول نل چالون کبو م کو تنت کو ملت ساروں تَبورَ مَقَتَ إِ دَو اللهَِّ أَن تَقولُوا مَا ل تَفلون إِ اللهَّه يحب الذيينَ يُقاتِلونَ فِي سَبِيهِ فََّ إِ اللهَّه يُحب الذيينَ يُقاتِلونَ فيِي سَبِيل صََّاء صَفًَّا كَأَنَّهُم بُن يَُم مأُسُوس صَفًَا كَأََّهُم بُنيَانُم مَسُوس وَإِذ قَالَ مُسَالِقَوْمِهَا قَوْ فَإِذ قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَد تَعْلَمُونَ يا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وقد تعلمون, وَقَد تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ وَقَد تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ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 وَإِذْ قَالَ عسَبَنُ مَغَْمَ يَابَنِي الصَّلائِيلَ إِن رَسُول اللَّ لَكُمْ وَإِذْ قَالَ سواہر سیکل واہدیک مسد کل مصدقا لما مسد يدي من التوراة ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه فلما جاءهم بالبينات قالوا ججرج کون امیلک دل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 يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُونَ نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُونَ نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ نُورِهِ وَلَكِنْ كَفَرُوا وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ ولو كره هو الذي أمس ررسهُ باله دادين الحّظهر هو الذي أمسل ررسولهُ كله وَلَكَرهَا المُشكُون وَلَوكَرهَا المُشكُون ياأَََّذينَ آمنُ وَهَا الأدُلُّكُمْ اتِ جَرةَ ياأَهَََّ آمنهَا الأدُللُكُم عَاتِ تجارة تنجيكم, تجارة تنجيكم من عذاب اليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون وَتُجَهِدَ فيِي سَفِيلهِ بِأَموَالِكُمْ وَأَمْفُسكُمْ وَتُجَهدونَ فيِي سَبيللهِ بِأَموالِِكُم وَأَمفُسِكُم ذَلِكُم خَيْرُ الَّكُم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 جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ذَلِكَ الفوز العظيم و اخلا تو مِنَ سو نل وسم کریب و اقلا تو ہیون ہے نو مینی وسکوں کریب ادریل يا ايها الذين امنوا كونوا امصار الله يا ايها الذين امنوا كونوا امصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين كما قال انسبن مريم للحواريين من, من انصار الله من انصار إلى, الى الله قال الحواريون نحن انصار الله قال الحواريون نحن انصار الله فَآمَنَ طَائِفَةٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ فَآمَنَ طَائِفَةٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَ الطَّائِفَةُ وَكَفَرَ الطَّائِفَةُ فَأَيَّدَنَ الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَيَّدَنَ الَّذِينَ آمَنُوا ظاهرين عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا, ظاهرين فأصبحوا ظاهرين تم تنزيل هذه الماده من موقع نداء الإسلام www. اسلام ڈیش کول ڈاٹ کام